wasi'a kursi'u hussama wate wala erd wala yaudu hu hufifu maa wahu al-aliyu al-azim bismillahirrahmanirrahim qul huo allahu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 Womin sherri nafafat fiel al-uqad Womin sherri haasid idha haasad Bismillah ar-rahman ar-rahim Qul a'ozu bireb innaas ilahi ennaas min sharri alwaswasi alkhannaas al-lazi yuaswis fii cudur innaas min aljinnati wa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 قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس مِنْ شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد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 من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله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 Hesbiya Allah, la ilaha illa hù, alaihi tawakkaltu, wa hùa Rabu l'Arshil Arzim. Hesbiya Allah, la ilaha illa hù, alaihi tawakkaltu, wa hùa Rabu l'Arshil Arzim. Hesbiya Allah, la ilaha illa hù, alaihi tawakkalet, wahu rrabu al-arsh l-azim. Hesbiya Allah, la ilaha illa hù, alaihi tawakkalet, wahu rrabu al-arsh azim Hasbiya Allah, la ilaha illa hu, alaihi taukelt, wahu rabu al-arsh al-azim. Hasbiya Allah, la ilaha illa hu, alaihi taukelt, wahu rabu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 Wawo Al-Sami'u Al-Aliyim Bismillah al-Zhi la yadur mua asmihi Shai'un fi al-Aرض wala fi al-Semaa Wawo al وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه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 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقولها مئة مرة إذا أصبح أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم